والعباد أيها الأحبة أحوج ما يكون لهذا الاستغفار وأحوج ما يكونون لنيل هذه الفضائل كيف لا ونحن نخطئ بالليل والنهار يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني, فاستهدوني أهدكم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 يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إيها فمن وجد خيرا فليحمد الله أيها لا لا الأحباء لأن تقاموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله Haini aral salat, haini aral falah, qad qamati assalatu, qad qamati assalatu, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Asthauk. kē순ig dengokera bat الله har nicht odber 2030 · abhi vasidnu, delati her Slacku,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 فكذبوه فعاقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها <تصفيق> الله <أكبر. تصفيق> Ami al-lahu li-man hamidah Allahu akbar Allahu akbar not oh. الله akebar Allah akebar Alhamdulillah, Rabbil alamien Ar-Rahman, Ar-Rahim Maliki yawmiddin Iyaka nabudu, Iyaka nasta'in Ihdina الصiraqa al سِيرَاقَ <صراط> الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ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 اخلا واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله اذا تردا ان علينا للهدى وان لنا للاخره والاولا فان نار رتكم نار لَا لا يصلها الا الاشقاء الذي كذب وتولى وسيجنن بها الاتقى الذي يؤتي ما له وَماَا لِأَحَدٍ عنده مِنْ دَهُ مِن نِحَّةٍ تُْ دَزَ إِلَّ بَتِرَ أَ وَد رَبِّهِ الأأَلى وَلَ سَوفَ Inna Allaha ni man Hamidah Rabbana wa laka الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar أكبر. الله اكبر سمع الله من حمدا ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أكبر.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 Allah hu akbar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 أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنك أنت السلام ومنك السلام تبارك وتعالي سياد الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحي ويميتوه على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن La ilahe lang